الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإن مرضت فهو يشتين والذي يميتني ثم يقين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين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 تخزنی يوم يبعثون يوم لا ينفع ماله ولا بنون إلا من آتا الله بقلب سليم